فَنَذَرُ الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أَوْ قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وظنوا أنهم بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَإِنَّنَا لَمِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْشَأَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق يا أيها الناس إن 124-إنما على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 125-إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرُهَقُونَ وَجْهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 124-قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من, وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 125-بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مَا يفعلون وَلِكُلِّ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 122-ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 123-ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى ورحمة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 ُم أَنْ لَى اللهَّه تَفَرون وَماَا ظَنّ الذيينَ يَفَْرونَ على اللهَّهكَذِبَ يَوْومَ القياامَ إِ اللهَّهلَذفضَلٍ على الناسَّاسِ وَلاِ أَكثَرَهُم لا يشكرون.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 119. ولا, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 110. ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قالُ التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَا سُبحانَهُ هو الْغَنِيُ لَمَا في السمواتِ وَماَا في الأرض إنِن يدَكُم مِن سُ القانِ بِذاذاَا أَتَقولُونَ علىى اللهَّهِ مَا لا تَعلمُون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 فَإِن تَوََّيتُم فَمَا سَألتُكُم مِنْ أَجرْم إنِ أَجرِْييَ إللاا عَى اللهَّ وَمِرْتُ أن كونَ مِنَ المُسلِمين فَكَذَّبُهُ فَنجَّينَاهُ مَن مهُ فِي الْفُللكِ وَجَعللناهُم خَلَائف وَغْرَقَ الذينَ كَذذَّبُ بآياتنَا فَظُر كيفَ كَ عاقبَة المذرين. ثَُّ ذَاسْناَ مِن بعد رُسُلًا إلى قَوِْهِم فَجَاءُهُم بالِالبَيينات فَجَاءُهُم بالِالبَيناتِ فمَا كانوا لُؤْمنِنُ فمَا كانَوا لؤمنِنوا بِماَا كَذَّبُ بِِ قَبل كَذَلِكَ نَقبَع عَى قُلُ بالِالْمُتَدين. ثَُّ بثنَ مِنْ بعدهِم مُسَهَرونَ إلَ فِيعوونَ وَمَلَائِهِ بآياتِنَا فَسلَكْ بَعْ وَكَانوا قَوْمًا مجرمين فَرََّ جَ أَهُم الحَبُّ مِنْ عدِنَ قَاوا ق إِ هذا لَِحرُ بِين قَالَمساَتَقُلون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 129-على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين 120-وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلناه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 124-قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 125-وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أجيبت دركه الغرق قال آمنت قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين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 122-ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 123-وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون